بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات صبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأزغن به نقعا فوسغن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإن